على تحريمها لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يصر من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم والسخرية للأسف الشديد يعني اولا معناها هي ان تستهين وتحتقر الغير فاذا استهنت بالغير واحتقرته ونبهت عن عيوبه وذكرت نقائصه فهذا هو المعنى الاساسي للسخرية والاستهزاء قد اجلازا بالاخر او بالاخرين ان كانوا رجالا او نساء ممكن عن طريق المحاكاة يعني التقليد في الفعل وفي القول يعني انسان يقلد انسانا يحاكيه في افعاله او في اقواله او بإشارة معينة او بإيماءة معينة او بتحميح معين فيفهم من يرى هذا اما فلانا يستهزئوا بفلان ابن عائشة رضي الله عنها قالت حكيت انسانا يعني قلدت فقال بي النبي صلى الله عليه وسلم والله ما احب اني حكيت انسانا ولي كذا وكذا يعني من اراء ابن عباس رضي الله عنهما انه يقول في تفسير قول الله سبحانه وتعالى يا واذا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ان الصغيرة هي التبسم بالاستهزاء بالمؤمن والكبيرة القهقات بذلك يعني ان تبتسم ابتسامه مستهزئا بمؤمن هذا من الصغيرة التي لا يغادرها الكتاب الذي سوف يتعلق في رقبة كل واحد منا والكبيرة هي ان تقهق بذلك وكان هؤلاء المجرمون الذين قال رب العباد عنهم واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا إن معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم مهون حتى ان بعض المنافقين وبعض البعيدين عن رحمة الله والعياذ بالله رب العالمين الله عز وجل وصفهم وقال واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزنة ولعبة ذلك بانهم قوم لا يعقلون وكان رب العباد سبحانه تعالى يطيب قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولقد استهزئه من قبل فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب وقال له إنا كفيناك المستهزئين وقال عز وجل في سورة الأحقاف وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون قضية الاستهزاء موجودة على مر الزمن إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، يعني هؤلاء الناس الذين سهزوا الواحد منهم أو الجماعة منهم بمؤمن أو مؤمنة فحسابهم عند الله عسير مسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب على المبتلى بهذه الآفة الخطيرة ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ان المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم هلم ايه تعالى تعالى فيجيء بكربه وغمه لانه في جهنم ولا يذب الله فاذا اتاه اغدق دونه ثم يفتح له باب اخر فيقال هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فاذا اتاه اغلق دونه فما يزال كذلك حتى ان الرجل لو افتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا يأتيه لذلك روي عن معاذ رضي الله عنه نتبث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مما يرى الخرق بذن قد تاب منه لم يمت حتى يعمله لان الله سبحانه تعالى يعني ينبهنا الى قوله عسى ان يكون خيرا منه يعني لا اصخر من انسان من يدري? انا اتعامل من الواجب يعني كل مسلم يقول هذا. اتعامل مع اصناف ثلاثة. من يخبرني سنا? ومن يساويني سنا? ومن هو اقل من سني وعمري? الانسان الذي يخبرني سنا بمجرد ان ابدا في التعامل معه يجب ان يخطر ببالي ويقر في خلدي ان هذا الانسان الذي يخبرني سنا افضل مني عند الله عز وجل لانه سبقني الى الطاعات وسبقني الى الاسلام والذي يصورني سنا اقول هو افضل مني عند الله عز وجل لانني سبقته بالذنوب والذي يساويني سنا هو اقول في نفسي لابد انه افضل مني لانني اعرف من ذنوبي ما لا يعرفه خيري. اذا الانسان الذي يستسل او يتساهل في مسألة الاستهزاء بالناس والعياذه لها رب العالمين مرتكب شيئا حرمه رب العباد سبحانه وتعالى والانسان يجب ان يحترم الناس وان يجلل الناس وان ينزل الناس منازلهم وألا لا يستصر بانسان حتى ان هذا الرجل الذي يعني روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه اخر من يخرج من جهنم يقول عندما يعني يقف على باب الجنة ويرى ما فيها من نعيم في حديث طويل نذكر اخره يقول سوف اعطيك يعني اضعاف ذلك او مئة ضعف من ذلك فيقول العبد من شدة فرحه اتهزأ بي وانت رب العالمين سبحان الله وهذا يعني تجدونهم في صحيح مسلم رضي الله عنه. هذا الرجل الذي جاء لابن عباس مرة وقال ابن عباس اني طلقت زوجتي مئة تطليق فماذا ترى عليه غضب ابن عباس وقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون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 وهذا والله رب العالمين لان المتكبر يرى نفسه غير الناس يرى نفسه افضل من غيره يرى نفسه افضل من اخرين يرى نفسه اكثر اعمالا صالحه من غيره يرى نفسه اقل ذنوبا من غيره فلماذا تستهزئ انت لو جلست مع نفسك واعدت عيوب نفسك وحاولت ان تصلح من شانها انا اظن ان الوقت سوف يقضي وانت ما تزال لك عيوب كل بني ادم اخطا فالمستهزئ بالناس والذي يسخر من الناس هذا انسان يعني يتعامل مع الناس من عالب متكبرا مصاعرا خده هذا لقمان يعظ ابنه عظة غالية ولا تصاعر خدك الناس ولا تمشي في الارض مرحى يعني يوصي المؤمنين انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طوله اذا المسألة لماذا تتكبر لماذا هذا الكبر الذي يجعلك تستهزئ بالأخرين هؤلاء إن تسخر من انسان لانه كثير الذنوب ياخذ اسلام احمل الله على العافية اولا وادع الله له سبحانه وتعالى بالتوبة وادع الله سبحانه وتعالى ان يأخذ بيده الى طريق الصواب تسخر من انسان انه ضعيف البنية او افتقد عور من اعضائي في حادثه او غير ذلك فتسخر وتهزأ وتجعله يعني اضحوكة امام الناس ولا تتخي رب العباد سبحانه وتعالى هذه يعني اهدار لاهدمية من امامه اهدار لانسانياته اهدار لكرمته اهدار لقيمته امام الناس وانت ما عليك الا ان يعني تراعي ان التواضع شيء من المؤمنين وان التواضع يعني ما يتواضع الا عظيم ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقام يجعله فوق الجميع ولكنه بتواضعه عاش واحدا بين الجميع ما رأينا صحابته ابدا سخر واحد منهم من اخيه ابدا هذا ابو ذر لما داس بلال قدمه دون ان يراه او دون ان يدري فغضب ابو ذر لأول وهله وقال لبلال بلال ابن السوداء فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لقد طف الصاع يا ابا ذر ما ابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا بالتقوى والعمل الصالح يا ابا ذر انك امرء فيك جاهلية اذا قضيت انزال الناس العصبيات وانزال الناس على درجات معينة وطبقية معينة هذا يعني الغى الاسلام والغاء العصبية وقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة فكلنا لآدم وآدم من تراب فيجب علينا أن نراعي يعني قضية التراضل وقضية عدم التكبر على خلق الله على الترذاء بالناس صغارا كانوا امتبارا رجالا كانوا ام نساء الذي يزخر من الناس إنسان يرى نفسه في موضع يعني سبحان الله العظيم يعني موضع كأنه من طينة غير الطينة التي خلق منها الناس لكن هناك ملحظ بسيط وهو ان بعض الناس يعني جعل من نفسه ان يسخر الناس منه في بعض الناس بالعكس ربما كما قال ابو حمد الغزالي ان ربما هو يفرح كلما سخر الناس منه كلما يصر منه احد هو يشعر بالفرح فهذا انسان يعني يعني لا نقول نحن نفجع الناس على الاستهزاء به والسخرات به لكن هذا انسان وضع نفسه هذا الموقف لكن يجب ان نحترم الناس ويجب ان لا نجرح شعور الناس حتى الاطفال الصغار اطفالنا لا يجب ان تهزأ الام وتسخر امام احد من الاقارب بابنها او بنتها، ولا يسخر الارض ايضا من ابنه او بنته، ولا يسخر الزوج من زوجته امام اقاربها او اقاربه وهكذا ايضا لا تصغر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 منا كل واحد من يتقي ربه ويمسك لسانه ولا داعي لمثل هذه الافات التي يعني تعصر بالمجتمع فأن الإنسان مكلف ان يحسن الى خلق الله وان يحسن الى عباد الله وان لا يستشعر ابدا انه من طينة غير الطينة او من, من تكوين غير التكوين كل كل ادم وادم من تراب والمؤمن مع اخيه كاسنان المشط يعني لا تفاضل واحد على الاخر الا بتقوى الله عز وجل وهذا امر لا اعلمه الا رب العباد سبحانه وتعالى اما ان نفسه منزله فوق خلق الله فيسخر من هذا ويهزأ من هذا ابدا الله الانسان يجب ان يراعي الناس كان عمر رضي الله عنه يقول عن ابي بكر ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا واقصد بهذا بلالا رضي الله عنه يعني اذا الانسان يراعي انه يجل الناس واحترم فاذا اجللت الناس واحترمتهم احترموني واذا اجلتهم اجلوني واذا وضعتهم في المكان اللائق، يعني كان هذا مدعاة الى اثارة المحبة في المجتمع واثارة روح الود في المجتمع لا ان نثير روح البرضاء واشرحناها ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا جميعا من هذه الافة المنحقة هذه الافة الخطيرة افة الإسلامية.